فَ اللهَّهُ يَحكُم بَْنَهُم يَوْمَ القِيامَةِ فِي مَا كَامُ فِيهِ يَخْتَلِفُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِ من مَّ نَعَمَسَاجِدَ اللهَّهِ أَ يُلكَرَ فِيهَ اسمُه وَسَافِي خرَادِهَا أُل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 فَذِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية